وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُمُ الَّذِي فَضْلًا فَضْلًا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ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 كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وَكَانَأَْرشهُ على المَا إِلَبلَلُ وَكُمْ لَبلَلُ وَكُمْأَكُمْ أَحْسَنوا عَمَلََا وَل إِن قُللتَ إكُمْ مَّ بَعثُونَ مِن بَعدِ المَوْوتِ لَقولولًاَّينَ كَفَروا لَقُولًا الذيذينَ كَفَرُءهَا إِللاا صِححم وَلا إن أأَخَْنا عَنهُمُ الذاَابَ إِلَ أٍَّ مَدودَة لا يَقول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 أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا إِن يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نذير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 ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 ألا نعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَيَعْبُدُونَهَا كَمَا يَعْبُدُونَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ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 ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم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 قلَ إِ ماَا يَأتيكُم بِهِللهُ إِ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزين وَلَا يَفَعُكُمْ نُصحئ إن أَرَتُ أننْأَنْ صَحَلََكُم إكَانَ إن اللهَّ إِن كَانَ اللهَّهُ يُريديد أَن يغُويَكُمْ هو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ أَمْ مِنَّ مَا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمن لا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم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 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا اكْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِن يا ربي لا غفور وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابننا ونادى نوح ابنه وكان في محزن يا بنير كم معنا, بني معنا ولا تكن مع الكاف قال سآوي الى جبل يحصم من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما المن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 وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين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 غيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 ان نقول الا اترا كبعض الهتنا بسا قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني برئ من ما تشركون من دونه فَاكِذُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دار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 ان ربي على كل شيء حفيظ ولمّا جاء امرنا نجيناه هدى نجيناه هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لَنِي غَيْرَ تَخْسير وَيُعْطَوْنَ هَٰذِهِ نَاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تمسوها وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ سَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ سَتَرَوْنَهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَّينا صالحَ والَّذينَ آمَنُوا مهُ بِرحمَة مِ وَمنِنْ خز يَومئذ إِ رَبكَ هو القَوّ العزيز.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 وَإِذْ قَضَيْنَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ طَالُوا سَلَامًا قَالَا سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثَ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كَرِهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِنُطْ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِهِ إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَقْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيَ أَبَاهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قومه يُهرعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله فات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 أَلؤَيُّ الْأُطْئِ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مَا أَصَابَهُمْ ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّسَوَّمَةً لِّدَرَ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 وَلَا تَنقُصُ الْمِكيالَ وَْمزَانَ إِن أَرَكُمْ بِخَغِرِ وَإِني أَخَافُوا عَلَِكُمْ وَإِني أَخَافُ عَلَيْيكُم عَذاَادَ يَوْمِن مُحطَ وَياقومَْمِ أَْفُ مِكيالَ وَالمِيزَانَ بِالقِصْطِ وَلاَا تَبَخَصُوا وَلَا تَبَخَصُا سَأَشَ أَهُم وَلاَا تَعْثَو فيِي الأرضْضِ مُفْسِدينين بَقِيَة اللهَّهِ خَيرُ لكُم إكُ تُم مُؤْمنِنين وَمَا أَنَ عَلَْكُم بحَفِي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 عليه توكلت واليه انب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 وَلَوْلا رَحْمَةٌ لَّرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أَعَزُّ كُنتُ مِنَ بَيِّنَةٍ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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَنَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ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 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُمُ نَّاسٌ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين سعدوا ففي الجنه ففي الجنه خالدين فيها وان الذين سعدوا ففي الجنه, ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فَل تَكُ فيِي مِرّيَةٍ مما يعبد هؤلاء مَِّا يَعبُدُهَا أُل ماَا يَعبُدُونَ إِللاا كَمَا يَحبُدُ أَبَأُهُمْ مِطَبلل وَإَِّا لَمُوّوهم نَّصِبًاهُم غَرَ مًَا قُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُنَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِن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 صرون وَأَقِمِ الصَّلَاتَ طََفَ إِهار وَزُلَ فَم مِنَ اللي إِحَسَنَاتِ يُذهِبِنَ السَّ وَقِمِ الصَّلَ تَ طَفَ إِهارِ وَزُلَ فَم مِنَ اللي الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 هُوَ نَوْعِذَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا